بل نقذف بالحق على الزاطف فيدمغوا فإذا هو ذاهق ولكم الوجه مما تصفوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ومسهر عبداله وتعبق يسر إخوانكنا في غفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على تقنامك الثالث أن يخجموا لكم هذه المال طيب طيب ند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد سحياكم الله جميعا في درسنا التاسع من دروس وصول الشكل الإسلامي من شرح ورقات الجويني قال رحمه الله المجمل والمبين قال والمجمل مستقر إلى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز سجلي أقول المجمل لغة اسم مفعول من أجمل الشيء وأصله من أجمل الشحمة إذا أذابه أجمل الشحمة إذا أذابه خلاص فكأنه جعل أجزاءه شائعة مذابه هذا في أصل لغة أما المجمل عند الاصوليين فهو اللفظ الخفي الدلالة خفاءً راجعًا إلى عموم فيه أو إطلاق إذا المجمل هو اللفظ لف إذا الإجمال من إيش الإجمال من عوارض الألفاظ يعني الإجمال من أوصاف النطق لان كل تلك المباحث التي نتدارسها في تلك الايام هي من مباحث الالفاظ عند الاصولين تتعلق بالالفاظ فهو اللفظ الخفي الدلاله وقلت الدلاله بفتح الداله وقفلها والفتح افصح خفاء ما سربه راجعا الى عموم فيه او اطلاق درسنا العموم اذا لو تذكرون العام لما درسناه العام هذا يعتبر مجملا طيب إذن عرسنا المجمل لغة والصلاحة ينقل العلماء الأصوليون اسبابا للإجمال أسبابا للإجمال المعليس يقول المجمل مستقر إلى البيان المجمل مستقر إلى البيان هذا تعريف المؤلف لكن التعريف المرضي عند الأصولين وما ذكرناه أنه اللفظ الخفي الدلالة خفاء راجعا إلى عموم فيه أو إطلاق هذا يسمى مجملا وسنذكر أنسلة عليه مستقر إلى البيان مستقر هذا وإن كان يعود إلى اللفظ نفسه لكن المقصود مستقر الإنسان إلى بيانه نحن الذين نستقل لمس إذن هذا إسلام مجازي لكن معنى مستقر إلى البيان أي الذي يحتاج الإنسان إلى بيانه تقرأ القيمة تحتاج أن تبين لك تقول معناها مجمل أي خفي أي خفي يذكر العلماء أسبابا للإجمال لنا نخور نقصر على أربعة هم يطولون جدا نذكر أربعة منها السبب الأول هو عدم معرفة المراد من الله بسبب الاشتراك في الدلالة عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة كقوله تعالى إلا أن يعرفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيدي عقدة النكاح اختلف المفسرون والفقهاء فطائفة قالت هو الزوج هو الذي بيدي عقدة النكاح ويعفو يترك المس وقالت طائفة بل هو الولي ولي المرأة فاذا لفظ الذي بيدي عقدة النكاح هذا مجمل أم مبين مجمل لأن فيه خفاء. أي سبب إجماله هو السبب الأول عند الأصوليين هو عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة الدلالة مشتركة قد يصدق على الزوج أنه غير عقد النكاح لأنه الذي يطلق خلاص برناها الجمهور العلماء أو الولي لأنه الذي يدي عقد النكاح لأنه إن أبى لا يحصل العقد أصلاً على مذهب الجمهور. تمام؟ قولي تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرأ لفظ مجمل أم مبين لبن لأن الناس اختلفوا في معناه هل هو القرق والطلش أم هو الحيض فمن قال أنه الحيض قال عدة المرأة المدخول بها غير الحامل عدتها إيه؟ ثلاثة حيض ثام هو مذهب أبي حنيث النعمان نعم هو مذهب أبي حنيث النعمان ومالك لا مش طبق شهور مش بشهور نعم ممكن امرأة اعتد في في ثلاثة في احدى وعشرين يوما كما يقول الشافعي صقيل يطغى مدة في طوله في الكسر. هذا ليس موضوعنا فهم فمن ياخذ بأن هو حيد نه الحيد كأبي حنيفة وأحمد عطون. أبو حنيف أحمد يرون أن العدة ثلاثة حيض من قال أنه طور كالشافعي ومالك فالعدة عند الشافعي والماليكية ثلاثة أطوار إلى ذلك الاختلاف من فوائد علم ووصول الفقه معرفة سبب خلاف العلماء وأنه لم يكن عنهوة فإن في لك ما السبب هذا؟ فقل الله السبب في ذلك أن لفظ القرق لفظ مجمل غير مبين فيه خفاء فالخفاء هذا يعود الى إيه؟ إلى إطلاقه وعمومه طيب وبعدين فمن قال حمله على معنى الطهر قال بإبقال بأنها ثلاثة أثهار ومن قال بأنها حي حملها على ذلك ولكل دليل خلاص فإستدل القائلون بأنه حيض قول الراجز يا رب ضغن علي قارضي له قروء فقرؤ الحائض يا رب ذي ضغن حسود يعني علي قارضي يقرض الشعر في ذمي وهجائي له قروء فقرؤ الحائض يعني هو خمسة ليس برجل أصلا ويتكلم فيه كيف سدل أصحابنا والملكية بقول الأعشى في كل عام أن تعازم غزوات تشدوا لأقصارها عزيمة عزائك مورفة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قرؤي نسائك وهذا ليس مبحثا لكن المهم أن لكل من هما دليل هذا لهم دليل من اللغة هؤلاء قول ذلك الراجز والآخرون قول الأعشى في كل عام يمدح رجلا يقول في كل عام أنت عازم غزوة في كل عام تطلع في غزوة في كل عام أنت عازم غزوه تشد لأقصاها عزيم عزائك ابلغ الجهد تبذله مورثة أي فيك الغزوة مورثة مالا وفي الحي رفعة تويس الشرف العزة لكن ضع منه لما ضع فيها من قرؤ نسائك انك كنت فيها نسائك وأنت بعيد مشرد لا تأتي نسائك ترقون معنا الأضخم. إذا السبب الأول من أسباب الإجمال إيه؟ عدم معرفة المراد لسبب الاشتراك في الدلالة. السبب الثاني كأن يكون المفرد نفسه الكلمة نفسها خفية الدلالة. فقول على الليل إذا عثث فعثث هذا إن بمعنى أقبل أو أدر الليل إذا عثث يعني أقبل إذا دخل الليل أو أدر يعني اقترب الفجر. وليل سازهك فقيمة عفعة هذه مجملة ليه مجملة؟ لأنها خفية أصلا في دلالتها، فيها فهذا هو السوب الثاني أسدار الإجمال أما السوب الثالث مما يذكر الأصوليون الاشتراك في دلالة الحرف تقول تعالى تمسحه برؤوسكم فما تأخذ بأن الباء للإلصاق يعني تغفط يدك برأسك ماشي؟ الإمام مالك رحمه الله وأحمد في أحد الروايتين قال يجب مسح كل رأس مسحوا برؤوسكم كل كل رأس أما من أخذ لأن الباء للتبعيد أن يمسحوا ببعض رؤوسكم مسحوا بعض رؤوسكم كالشافعي والدي حنيفة قال يجب أن يمسح بعض الرأس على خلاف بينهما في ذلك البعض إذا السؤال الثالث الاشتراك في ذلك الحرص على ما يدل ذلك الحرص قال تعالى وأدخلكم إلى الكعبين ارجلكم الى الكعبين طبعا ماذا بده معه الصعيف انه يغسل القدمين مع الكعبين قالوا الى هنا تشمل الكعبين لكن من يقول ان الى الانتهاء الغاية يعني يقول إلى الى الكعبين لا تدخل الكعبين في الغسل اذا الذي يجب على الله فضا مجمنا السبب الثالث هو في دلالة الحرف الاشتراك في دلالة الحق قوله تعالى خمسة برؤوسكم هل الباب الإشراق أم التبعي؟ فما تفوت؟ طيب السبب في الإجمال عند الأصوليين هو عدم معرفة الصفة. عدم معرفة الصفة. قالوا كرعامي يقع قوله قوله تعالى وأقيم الصلاة الصلاة هذه رب مجمل أم مبين في حق العام ربه مجمل أقيم الصلاة طيب خلص هو عرف انه سيقيم الصلاة ما هي الصلاه ذاته؟ لا يعرف لا يعرف فهذا ربه مجمل لأنه تخفى عليه صفته ففيها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا إزالة الإجمال فإذا ازاله الاجمال كثيرة يعني انتقيت منها عند الأصوليين عدم معرفة السبب والمراد في سبب الاشتراك في الدلالة كالقول تعالى ثلاثة قروق الذي بيديه أقدم النكاح الثاني كأن يكون المفرد نفسه خفي الدلالة كالقول على والليل إذا عتف الثالث الاشتراك في دلالة الحرف القول تعالى آآ آآ وعجلكم إلى الكعبين أو تعالى وامسحوا برؤوسكم الرابع عدم معرفة الصفة للعام في منتف قولي تعالى وعقيم الصواة وعقائة الزكاة يقول المؤلف المجمن المستقر إلى البيان يقول البيان لغة الإظهار البيان لغة الإظهار بينا يبين تبيينا والبيان اسم المصدر منظر مصدر بينا هو التبيين والبيان اسم للمصدر لا المصدر نفسه واسم المصدر غير المصدر يعني توضأ يتوبأ المصدر ايه مش وضوءا المصدر توضعا اما الوضوء فهو اسم للمصدر وهذا ليس محل فاذا البيان لغة ايه الاظهار أبان الشيء وبينه إذا إيه إذا أظهره ووضحه بعد ذلك المؤلف يعرف يعرف البيان الصلاحا لم يعرفه لغة نحن عرفنا لغة الصلاحا قال إخطاء الدليل اصرد الشيء أي الدليل منحيز الإشكال أي الغموض والإبهام إلى حيث التجلي التجلي هو من الجلاء جل الشيء إذا, إيه؟ إذا أظهره إذا المجمن واستقر إلى البيان وذكرنا معناه أنه اللفظ الخفي والدلالة خفاء راجعا إلى ومؤمن فيه أو إطلاق وذكرنا أسبابه أربعة منها المجمن واستقر إلى البيان والبيان ذكرنا معناه دغة والظهور اخراج الشيء اي الدليل من حيز الاشكال الى حيز التجلي ثم قال النص هذا نص ناقص اذا المجمل المجمل عكسي المبين يعني والليل اذا عكس لفظ عكس مجمل لكن قوله تعالى أتى امر الله فلا تستعجلوه أتى هذا مجمل ولا مبين هذا مبين ظاهر فلو أطلقت منك أن تقول ما هو تعريف المبين بعد أن قلنا تعريف المجمل تعريف المبين هو اللب مش الخصيلة الواضح الدلاله الواضح والدلالة ليه لنقلنا لعنون فيه أو إطلاق في لعنون الإيه ليتخصص فيه او تقييد اذا المبحث العام الذي درسناه امس يدخل في ذات المجمل ولا المبين ها. اربط بقى الابواب كلها بعض العام ندرسنا العام الخاص واساليب العام واساليب الخاص خلاص المجمل الخاص اللي هو الاستثناء والتقييد بالصفة والتقييد بالشرط وتخلص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وكتاب بالسنة وبالقياد هذا يسمى مجملا ام مبينا هذا مبينا اذا كل ما كان عاما فهو مجمل وكل ما كان خاصا فهو ايه فهو مبينا جيد طيب يذكر اذن بحثا اخر نتخدم عن النص ماشي ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لغة النص لغة يسبق على الإسراع في السير نص إذا أسرع في السير إذا جد في السير نص إذا أسرع في السير ومنه حديث إذا وجد فرجة نص إذا وجد فرجة يعني في نص الصلاة نص يعني سار وصدر الفرجة أي رفع هذا معنى هذا ومنه رفع نص إذا رفع ومنه قولهم المنصه المنصه هي المكان المرتفع الذي يقف عليه الخطيب ومنه قول الشاعر نص الحديث إلى أهله فإن السلامه في نصه نص الحديث لإرفعه. إذا قلت قل هذا قول فلأ ارفعه إلى قائله نص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه يعني في رفعه لا تقبل القول بلا تسند قل هذا قول الشافعي إذا نص الحديث, الحديث إلى نص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه في المعلقة وجيد تجيد الريم ليس بترحش إذا هي نصته ولا بمعطلي يعني إذا رفع الشعران إذا نصته إذا رفع طيب إذا عرفنا أن النص يطلق على الإسراء ويطلق على الرفع هذا معنى في اللغة لم يذكره المؤدس ثم ذكر معناه في الصلاح الأصولي قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني في الصلاح المتكلمين الأصولي هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره ما أفاد معنى لا يحتمل غيره قال وكيلا أي في تعريفه ما تأويله تنزيله تأويله تنزيله سنذكر التأويل بعد قليل تعريفه سيكترم على الظاهر المؤول لكن يصل بتأويله هنا تفسيره تفسيره تنزيله أي على ما أنزل به لا يحتاج إلى استقراء ونظر في المعنى بل هو نص أي ظاهر لا يفيد إلا معنا وسيدا فتأويله تنزيله أي تفسيره على إيه؟ على ما أنزل به كما أنزل عليه قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي وهذا خطأ فيه بل منصة العروس والكرسي كلا هو مشتقا من النص الذي هو فلا يجوز في اللغة أن تقول مشتقا من منصة العروس لا لأن منصة العروس هي ليست أصلا بل هي أصلا منصة هذه من المشتقات فدي اسم مكان منص ومنصة هذا اسمه مكان فالصباب كان أن يقول هو مشتق من النص وهو النص هو من منصة العروس و الكرسي الذي تجلس عليه العروس لتظهر وتجلو. فنخطأوه في وقال هو مشتق من منصة العروس بل اشتقاق من النص لا من المنصة لأن المنصة من جملة المشتقة ليست اصلا ليست مصدر طيب ثم قال الظاهر والمؤول طيب إذا عرفنا أن المجمل ضده المبين طيب النص الذي يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره عكس النص الظاهر عكس النص إيه؟ الظاهر اذا ضد المجمل المبين وضد النص الظاهر قال والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر الظاهر ما احتمل أمرين فحدهما أظهر من الآخر هناك النص كان لا يحتمل معنين اصلا هو يحتمل معنى محيدا فقط فإذا أيهما أدنى من الآخر في الظهور النص نصر من أيهما دون الآخر في الظهور النص عن الظاهر أيهما أقل من الآخر في آه الظاهر إذن النص أكثر حجية من, من الظاهر النص أكثر حجية من الظاهر إذن الظاهر مقابل إيه مقابل النص الظاهر مقابل النص والظاهر اسم فاعل من ظهر إذا اتضح ظهر إذا اتضح ولذلك مبعدون النص في الظهور ثم يقول ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل يؤول الظامر بالدليل يؤول يقصد إرجاعه إلى أصله لأن أصل التأويل إرجاع الشيء إلى غيره التأويل أصله إرجاع الشيء إلى غيره من آل الشيء يقول إذا رجع آل الشيء يقول إذا رجع خلاص لك آل حاله إلى الهنام يعني ما رجع إلى الهلك قال ويؤول الظاهر بالدليل لماذا يؤول لأننا عرفنا أن الظاهر يحتمل أمرين فكيف يحكم الشقيش على اللفظة الظاهرة بأحد معنايها يجب أن تكون نك قرينا دليل يؤول به ذلك الظاهر إلى أغمر المعنيين تمام إذا أول ذلك الظاهر له اسمان عند الأصوليين إما الظاهر بالدليل وإما المؤول إذا ضد الظاهر إيه المؤول او الظاهر بالدليل إذا الفارق أنه الظاهر هو اللظ الذي يحتمل معناين، فإذا رجحنا أحدهما على الآخر بدليل يسمى ذلك المرجح إيه؟ يسمى الظاهر بالدليل أو المؤول أي الذي أولناه بدليل فرجحنا أحد المعنايين على الآخر ها هو عادة كده إذن كده نزم النص مقابله الظاهر ذلك الظاهر يحتمل معنيين اذا رجحنا احدهما على الاخر بالدليل يسمى ايه مؤولا او ظاهرا بالدليل خلاص واضحه هذه النقطه طيب ننظر في في في شرح المحلي على الورقات قال وظاهر محتمل أم رئي أحدهما أضمه من الآخر قال في الشرح قالك الأسد في رأيت اليوم أسدا نص الأسد هذه نص أم ظاهر النص لا يحمل إلا معنى واحداً الظاهر يحتمل مع ها كلمة أسد رأيت اليوم أسدا كما يقول المحلي هذه نص أم ظاهر في الأمسكين تقول ظاهر ها. أحد رأي آخر ظاهر لي لأنه قد يكون أسدا وقد يكون رجلا شجاعا طيب. كذلك قال للمحبي قالك الأسد في رأيس اليوم اسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس في الحيوان المفترس لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله قد يكون رجل الشجاع إذن ظاهر في حيوان المفترس وقد يحتمل الرجل الشجاع بدله فإن حمل اللفظ أي الأسد يعني على المعنى الآخر اللي هو إيه المعنى الآخر سميه مؤولا إنت يسمى مؤولا بأن رفض الأسد إنت يسمى مؤولا رفض الأسد هذا إذا حمل على معنى إيه إذا قمل على معنى رجل الشجاع ولا الحيوان على الحيوان المسكرس عمام الرجل الشجاع تمام إذا الرفض الأخير هذا الرفض ظاهر له عن أي إذا قل الرجل الشجاع سمي مؤولا لكن هذا يجب أن يقوم بدليل لنقال الظاهر بالدليل يعني لن نؤول إجحافاً بل بدليل وهذا سأذكره طيب. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل هذا التأوين له شروط التأوين عند الأصولين هذا له شروط الأول أن يكون بدليل وهذا ذكره المؤلف أن يكون بدليل الثاني من تلك الشروط أن يكون اللفظ قابلا للتأوين لا نص لا نص النص يقبل التأوين لا يقبل التأويل نص له معنى واحد لا يقبل التأويل ناشيت إذا الشرط الثاني أن يكون اللفظ قابلا للتأويل لا نص النص لا يقبل التأويل إنما الظاهر والذي فيه التأويل الشرط الثالث من شروط التأويل أن يقع في اللفظ موجب للتأويل يعني لا يصح حمله على إيه على الحقيقه ايضا يقول لك موجب التاويل فقولنا رايت اسدا يخطب الناس على المنبر هنا هناك موجب للتاويل انه ما فيش اسد حقيقي على لا فيش يخطب على من يخطب الناس على أسدا يخطب الناس على المنبر إذا هذا يدل على انه, إيه؟ إنه هناك موجب للتاويل انك لا تستطيع أن تحمله على الحقيقة. الشرط الرابع للتأويل أن يكون اللفظ الذي أول إليه محتملا في اللغة العربية يعني مثلا لا تقول رأيت بحرا يقاتل في المعرفة تريد شجاعا هذا تأويل فاسد لأن البحر في العربية لا يكنى به أبداً عن الشجاعة لما يكنى به مثلا عن الجود عن الكرم عن سعة العلم رأيته بحراً في الثقة خلاص؟ أو بحراً في العضاء لكن بحر ما تدل على الشجاعة أبداً في العربية يجب أن يكون اللظم المؤول لهذا هذا المعنى هذا يكون مقبول في العربية إذا شروط التأوين الذي يؤول به الظاهر فيصير مؤولا الأول أن يكون بدليل الثاني أن يكون اللفظ قابلا للتأويل إلى نص الثالث أن يكون في ذلك اللفظ موجب للتأويل الرابع أن يكون اللفظ الذي اولى إليه محتملا في العربية محتملا في العربية طيب إذن نحن لكذا المجمن المبين وذكرنا الظاهرة والمؤول هذه المختلفة في محل الدرس لكن أود أن أذكرها لانها قد تجدها في بعض الكتب الأخرى إن أنت توسعت أن المتكلمين يقسمون الكلام بشكل عام الى واضح الدلالة وخفي الدلالة ماشي؟ جمهور المتكلمين اللي هو مذهب المتكلمين اللي هو الشافعية يعني إذا قلنا أن الأصوليون اللي هم المتكلمين إلى متكلمين وفقهاء متكلمين اللي هو شافعية وحنابلة وملكية سوى فقلت أن المتكلمين الذين هم الجمهور الشافعية وملكية والحنابلة يقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي دلالة. خلاص، هن كمل لسنا مفاريفي لكن عشان نبين إن المصنف لم يستوعب الكلام على أقسام الكلام. طيب، فيقسمون واضح الدلالة إلى قسمين، إلى قسمين، النص والظاهر. إذا النص والظاهر من اسم واضح الدلالة، خفي دلالة. ينقسموا الى قسمين ايضا المجمل والمتشابه المجمل والمتشابه اذا على ذلك الكلام عندهم واضح دلالة خفي الدلالة واضح الدلالة ينقسم الى مص وظاهر وخفي الدلالة ينقسم الى مجمل ومتشابه اما بقى الحرفية الفقهاء لهم طريق أخرى في تقسيم الدلالة يقسمونه وهذا طبعا إحنا ندرس الأصول على مذهب الحنفية أيضا في ذلك الفصل فيقسمونه أيضا إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة أما واضح الدلالة فينقسم عندهم إلى إلى أقسام أربعة المفسر والمبين والنص والظاهر اما خفي الدلالة فينقسم عندهم إلى اقسام أربعة أيضا إلى خفي ومجمل ومشكل ومتشابه هذا من باب أيضا العلم بالشجل فلازل هذا التقسيم في كتب متقدما فهذه تكون على طريقة الحنفية كأصول السرخسي وأصول البزاوي ونحفظها باب الأفعال الأفعال جمع فعل. وهو هنا نوع من الأدلة يقصد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي مخصوصة من دليل السنة الذي هو دليل إجمالي ولا تفصيلي دليل السنة هذا دليل إجمالي عن تفصيلي ها تفصيلي طب قول الله الله إنما الأعمال بالنيات من السنة هذا إجمالي أم تفصيلي طيب هذا غلط السنة دليل إجمالي أي مطلق السنة إحنا في الأصول من أدلة إجمالاً لتفصيلاً هناك علاقة هنا بوصول ثقه بأحكام الصلاة وواجباتها وسنمها وأركان الحج وواجباته ومفسداته وصول الثقه يدرس الأدلة إيه؟ الإجمالية ندرس السنة بشكل عام والكتاب بشكل عام والإجماع بشكل عام فإذن أفعال رجل الصلاة هي مخصوصة من الدليل الإجمالي اللي هو السنة حريث النمع بالنيات هو دليل تصلي من الدليل من الذي هو وصلنا القرآن دليل اجمالي ام تفصيلي دليل اجمالي طب قوله اعقيم الصلاه هذا تفصيلي سنتم فرق اذا ما نقول السنه دليل اجمالي ام تفصيلي تقول دليل اجمالي السنه بحيث انها سنه صوره اجمال كل السنه لكن بقى أحد السنة الأحاديث التي توجد في كتب السق هذه ليست شأننا نحن ندرس وصول السق التي هي معرفة أدلة للسق إيه إجمالاً ولا تفصيلاً إجمالاً وتبيسر منها محل المستفيد لكن تعريف السق إيه نزور بس كل حاجة لأنه تعريف السق إيه هو معنى الأحكام الشرعية العملية ها المقتصر من إيه من أدلة بالإجمالية ولا تفصيلية التحصيلي خراء الزكاة والحج والدعاء خلاص المكتسب من أدلة التحصيلي لو قلت معرفة لا مكتسب ما قلت العلم لا مكتسب خلاص في ذيل الأفعال هذه نوع نوع من أنواع الدليل إجمالا هو السنة اللي هو يشمل إيه يشمل القول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يشمل القول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرم الأفعال بشكل خاص قال فعل صاحب الشريعة صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يبلغ الشرع عن الله عز وجل فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربه والطاعة او غير ذلك هنا المؤلف سيقسم أسعال النبي بطريقة أنه يقسمها إلى ما كان على وجه القربة والطاعة وما ليس على وجه القربة والطاعة الذي على وجه القربة والطاعة هذا يكون تشريعا كصلاته وزكاته وطريقة حجه هذا على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك من الأسعال الجبلية الجبلة هي عادة الإنسان وفطرته. كعطافه صلى الله وأكله وشربه وسعاله ونومه كل هذا ليس على وجه التشريع. فمثلا في صفه صلى الله عليه وسلم ثم قرأ كذا ثم أخذته سعله فركع ما أحد من فقهاء مطلقا يقول أن السعال في مثلا في, في الركعة الثانية للمغرب المسنة كأنهم فبسل، أي أنهم ساعة لهم ساعة لهم فرقع إلا بعد الظاهرية لما ليس لهم في ذلك وهذا ما شنعوا بيعرض الظاهرية، مما قالوا بمثل هذا هذا فعل لا على وجه القربة في الطاعة. بل هو على وجه الجبلة أصل الخلقة، على وجه الأدمية خلاص؟ فإما أن يكون على وجه القربة والطاعة، فهذا هذا شرع ينظر بأنه هو واجب مندوب إذن الله في الحكام الشرعية أما ما كان على غير ذلك، أي على وجه الجبلة والعادة، فإنه لا تعلق له بالأحكام الشرعية. هذا هو تصنيف المؤلف. ثم نقول تصنيفا، ثم نقرأ كان المؤلف على عجال لأنه لم يخرج عما نقول عليه. إما أن يكون على وجه طربة وطاعة، أو يكون على وجه الجبلة والعادة. هذا وجه ثاني. الثالث أن يكون مترددًا بينهما مترددًا إذن أول ما كان عواجه القربة الطاعة إذن كل علماء يقولون به ماشي؟ لا الصفة الخلقية والخلقية ليست أصلاً تدخل في علم الأصول أصلاً إنما هذه في تعريف السنة عند المحدثين الصفة الخلقية والخلقية هذه عند المحدثين لكن نحن نوعنا في مسائل الشرع فليل الإقرار والقلب الآن طيب فالقسم الأول ما يكون على وجه القربة وطاعة فهذا لا يختلف في العلماء الذي على غير ذلك من الجبلة والعادة هذا أيضا لا يختلف العلماء في ليس تشريعا كالسعال والنوم والعفاص والتساؤل وما حاجة لي. إلا طبعا من شذ وهم ليسوا من الفقهاء من يحرون بها القسم الثالث ما تردد بينهما والطلمة تردد بينهما إذا العلماء سيتثقوا فيه على حكم صار بالأرض كالقربة وطاعة أو الترك كالجبلة فلا إذا يجب يختلف مثل ماذا التربل بين القربة والطاعة والجبلة؟ من مسائل عند الفقهاء فالضجعة بعد الفجر نيوسف علم كان إذا يصلي الفجر أحياناً يتجع حتى تشرق الشرس وتشتد فيصلي البحر هذه الضجعة اختلفت أنظار العلماء إليها فمن قال أنها عادة وجبلة قل ليست مندوبة لا يندب للإنسان شرعاً أن ينابى بعد الفجر لأنه لا يفعل الجبل ثم قليلا ومن قال أنه فيه وجه قربة وطاعة لبعض العلماء يقول إذن يندب له أن ينام بعد أن ينام بعد الفجر إذا من الثالث أن يكون متردداً بين والطاعة وأيضاً الاستراحة, جلسة الاستراحة في العلماء ليست لأنهم قالوا ما ذا كان الجبل منظراً لما في السم كان إذا قام من الركعات للثلثة فيها تشهد إذا قام من الأولى إلى الإسبانية ومن الثلثة إلى الرابعة جلت في الصراحة جلسة قصيرة أما من قال إن هذا على وجه القربة وطاعة فقال باستحداؤي جلسة باستراحة لكن لا تقوم راشرة لا تجدس قليلاً وصل للقول الأول خلاص إذن ما كان على وجه قربة وطاعة أو ما كان على وجه جبلة وعادة الثالث ما كان مترددا بينهما ماشي. الرابع ما كان فعلا منه بوظيفة من وظائفه الشريفة صلى الله عليه وسلم فالإمام العظمى فقتاله قوما أو إعراضه عن قوم فإن هذا عدارة بأصولين هذا من فعله لا تشريعا هل هو من سياسة الدولة كما يقول حنفيا من سياسة الدولة فلا يشترط الأخذ مطلقا بقتاله في حال وتركه في حال فان هذا ينظر اليه الى نظر الائمه الراجح قالوا كان العظمى وكالقضاء قد استاء فاذا قضى نبي صلى الله عليه وسلم في مساله فلا يجب على القاضي ان يقضي بنفس القضاء اذا دخلت الاحوال يقول ليسنا قضي في كذا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحال كان كان قاضيا لا مشرعا بدليل الحديث لعل أحدكم ألحن بحجته من بعض فلم قضيت له من حق أخيه شيئاً فكأنما أقطع له قطعة من النار ليأخذها خلاص، إذن هذا قسم الله لا لا نتكلم عن أزباب القتال لتستوى الأزباب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قوماً أو يأخذ من قوم خراجا مالا أو يأخذوا من بعضهم فبوضا هذه من, من السياسة يدل على الجوال لكن لا يدل على الندب مثلا أو الوجود إذا ذكرنا ثلاث الأقسام ما كان على وجه القرب والطاعة ما كان على وجه الجبل والعادة كالنوم وليفضر عن وذلك ما كان مترددا بينهما كجيسة الاستراحه والضجعه بعد صلاه الفج الرابع أن يكون فعلا بوظيفة من وظائفه كالامام العظمى والقضاء والإستاء مثلا الخامس والأخير ما دل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم ما كان خاصا به تالي الخمسة أقسام لا يخرج عنها باب الأفعال ما دل الدليل على تخصيص جهده صلى الله عليه وسلم ما الدليل على تخصيصه به يقسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام قسم واجب عليه قسم واجب عليه وقسم خاص على تحريمي عليه وقسم خاص دي في جوازه له الأول ما دلت الدليل على خصوصيه به في الوجوب كإيجاب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم ومأضحى واجب عليه التنفحية وقضاء دين الميت المعسر واجب في حق صلى الله عليه إذا مات الميت المعسر كان في دينة دينه صلى الله عليه هو يقضي دينه طيب حكمه ما دل الدليل على وجوبه عليه وسلم في حق الأمة قال السنية النذب إذا الأول من أقسام الخاص به ما كان واجبا عليه فإنه يسن في حق أمته يسن في حق الأمة قيام الليل وقضاء الدين عن المعشر والأضحية على مذهب جمهيد العلماء ورحمة ذلك الثاني ما دل الدليل على تحريمه عليه الصلاة والسلام كأكل ما له ريح كريم ولبس ما فيه وسخ وثياب كفطه فهذا حكمه على الأمة الكراهه. إذا ما كان واجباً في حقه دل الدليل مخاص في حقه واجب فهو ما يسلم للأمة أما ما دل الدليل على تحريمه في حقه فهو مكروه في حق الأمة فمن لبس لبس ثوب فيه وسخ فلا يطلب الحرام لكنه مكروه في حقه وكذا من أكل أثلا كما فيه ثوم غير مطبوخ كما يقول العلماء فإنه يغير رائحة الثام فهذا مكروه في حق الأمة وإن كان محرما في حقه الشريف الثالث ما دل الدليل على جوازه في حقه دون غيره فالتزوج باكثر من أربعة والزواج بلا ولي ولا فضاء وكالحكم مع غيبة الخصم لا يجوز الحكم مع غيبة الخصم بالإجماع يجب أن يحضر الخصمان في حق الله يجوز أن يحكم في غياب الخصم وكالخلوة بأجنبية على الراجح ذلك يحرم في حق الأمة لما كان واجبا عليه وحده سنة مدبة في حق الأمة ما كان حراما عليه كلها في حق الأمة السادس ما كان جائزاً في حقه وحده يحرم على بقية الأمة ذلك التقسيم كما نصر المحلي الشهر الجمع الجوانع هو أحصر, يعني أحصر التقسيم حصراً للباب الأفعال لا يخرج عنها شيء تقسيم خماسي هذا المؤلف قسوني تقسيم ثنائي هذا التقسيم ما كان على وجه قربة وطاعة هذا يوم بحيبة. هل هو واجب أم منذوب؟ ما كان على وجه جبله هذا لا تعليمه بالأحكام الشرعي. الثالث أن يكون متربدا بين ذلك كجيش الاستراحة والضجع بعد رقعة فج هذا يحصل في خلفنا العلماء الذي يحمله على وجه القبلة يقول به الذي يحمل على وجه لا يقول به الرابع أن يكون فعلا بوظيفته صلى الله عليه وسلم في القضاء والاستئذان والإمام العظم في الدين للرياسة. الخامس ما كان خاصا في حقه والأخير والخامس الخامس ينقسم ثلاثة عقسام ما كان واجبا في حقه هو مسنون في حق الأمة ما كان حراما عليه وسلم فهو مكروه في حق الأمة إن كان خاصا به وما كان جائزا في حق وحده وسلم فهو حرام في حق الأمة والأمثلة ذكرناها إذا منذ الأنس أن القول مؤنسا يخذ عن ذلك في قال فعل صاحب الشريعة عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه قربة وطاعة ذلك فإن كان على وجه الكربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص إذا من هنا القاعدة إيه الأصل ها في أفعال النبي لعموما للخصوص من من المؤلف الأصل فيها إيه إذا فعلا, فعلا. الأصل فيه للخصوص الرجل يقول فإن دلّ دليل على الاختصاص به يحمل على الخصوص لا يقول إن دلّ الدليل على الاختصاص طبعا ما دلّ الدليل لإنخلاف الأصل الأصل في أفعالي العموم من ادعى الخصوصة يلزم بالدليل انقلّها على فعل خالص يا أحمد يلزم بالدليل قلت على خالصا لك من دون المؤمنين هذا نص هذا دليل على إله الاسطلس بأكثر من أربع عام خاص به كصيام الوطال هل يجوز مسلم أن يصوم اليوم واليومين والثلاثة غير بسطل بينهم إن استذل بحديث الاسلام كان يصل اليوم واليومين وقال له لا هذا خاص يقول لي لا الأصل عموم فين دليل الخصوص أقول له قناة الاسلام إن هيئتي ليست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسكن فهذا دليل على الخصوص إذا لا يقبل الخصوص إلا بذليل فإن دل دليل على الاستصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لا في زليل إذن أقصر العموم ليه؟ تعالى أن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابه من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه هذه في مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد عن القول ماشي يحمل على إيزارك الفعل يعني مثلاً كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قدم اليسرى هذا فعل ولا قول هذا هذا فعل من باب الافعال طيب خاليا من اي قرينه لا قول بل فعل فقط اختلف العلماء في فعل النبي المجرد هذا ففعل كذا قام بكذا قال آآ آآ اخذ كذا اعطى كذا فقال يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا بعض الشافعيه ليه للقول السابق فقد كان لكم في رسول الله أسرة حتى لا لا يحمل على الوجوه يقول المؤلف فيحمل على الوجوه عند ضاعب أصحابنا كان يدخل باليسرة إذن على قول هؤلاء الأصحاب بعض الشافعية إذن يجب على مسلم أن يدخل الخلائب اليسرة فإن دخل الجنة يبقى يعصم إنه خلاف الواجب ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب إذا عرض الفعل خاريا من من خارينا طبعا فقل إذا الدخول في مثلا في مثالنا هذا مندوب من قال يتوقف عنه يعني يتوقف ينتظر خارينا خارجا تدل على الوجوب أو ما المؤلف لكن أنه يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام. قول وسان ولا اما أما القول فتأخذ منه الأحكام الخمسه من قول السلام infer china ما يكون حكم حكمه واجبا ومنه ما يكون حكمه ند ومنه ما يكون حكمه الجواز ومنه ما يكون حكمه الكرام ومنه ما يكون حكمه sobre فاف Finish القسم الثاني الفعل يؤخذ منه الحكمان فقط هما الند والاباحه وهو الصواب الصواب عند العلماء أن الأصل في أسعى الله سلم الند والإباحة على الوجوب الوجوب لأن القول أقوى من الفعل إذا الفعل يوقع منه كم الند والإباحة فبقوله الحمام أو الخلاء أو المرحاض أو نحو ذلك في حق المسلم دخوله باليسرى على ذلك يكون مندوبا مستحبا بالتقرير يوخذ منه حكم واحد وهو الإباحة وهو الإباحة وهذا هو التقسيم الأصح من تقسيم المؤلف الذي قاله أنه يجب أو لا يجب أو يتوقف لا الصلاة من العلماء يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام إذا كانت قولا يوخذ منها الأحكام الخمسة على حسب الحال، وإن كانت سنة يوخذ منها النبع أو الإباحة فقط وإن كانت تقريرا يوخذ منها حكم واحد فقط اللي هو الجواز. قال فإن كل دولة ان كان على وجه القربة فيكون مخصص او غير مخصص وذكرنا عنها قال فان كان على وجه غير القربة والطاعة اللي هي الافعال الجبلية بحكم الانسانية فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا كان نوم والسعال ايه حكم السؤال في الشرع؟ محاجم جاء حكمه والله النب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعل لا حكمه الاباحة بل الأكيد لا تعلق للأحكام بي أرصم مكان أولى من إعراض المؤلف لكن يهمل على الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا أيضا كالنوم والأتل والشرب ونحو ذلك إذا هو انتهى هنا من الأفعال إن كان في وجه القربة على غير وجه القربة عليكم السلام ثم أذكر أخيرا مسألة الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا يؤخذ منه قمت حكم الإقرار حكم واحد له الجواز أو الإباحة قال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 هو تقسيمه الإقرار على غير ما ذكر المؤلف الإقرار عند العلماء ينقسمه إلى قسمين تقرير باستحسام وتقرير بسقوط أنا بيستمر يقر باستحسام وحيانا يقر بسقوط تقريره باستحسام كان ورد في قصة سمرد زيد زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أريض اللون وأسامة زيد كان أسود اللون فلما أنجب زيد أسامة فرآه الناس أسود اللون تكلم بعض المنافقين في ذلك النسب وقالوا أن أسامة ليس ابنًا لزيد رضي الله عنه خلاص فالنبيس أسامة استقدم واحدا من الأعراب يسمى المجزز المدلجي المجزز المدلجي لذلك الطبيب الشارعي دلوقتي كان جاءنا بحاجة مثل القياسه القيافة يعني يعني ينظر في قدم الولد وقدم أبيه وله هو نظر وفراسة يقول لا هذا هو أبو القدم ضل به القدم لأنه قالوا ذو الولد القدم ضل قدم أبيه بشكل معين اسمه مجزز المدلبي هذا الرجل جاء إلى بيسه سلم فغطوا زيدا وغطوا أسامة غطوا من فوق وأظهروا إيه القدمين عشان ما يتأثرش لو كان يعرف الارض مثلا فما يخرجش يقولك لا يقول لا ده دعوذن ولا تقول انه واجزن لا فيغض الوجهين ويغضر القدمين ماشي واخراج القدمين من اكتساع فيهم المجزز فقال ايه هذه الاقدام بعظما من بعض خلاص النتب تلك هذه الاقدام بعظما من بعض فدخل عائسة تقول لما قال فدخل النبي صلى الله عليه تبرق أسارير وجهه فعادة تبرق أسارير وجهه مسرورا فهقيا مسرورا تبرق أسارير وجهه كالبذل مسرورا فقال قال إلى عشر أنا علمت أن مجززا المدلدية رأى أقدام زيد وأسامة قد خرجت من كساء يلبسانه فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إذن هذا إقرار بالاستحسان أم لا بالسكوت هنا أقر فعل المدلجي أقره بالاستحسان أم بسكوت الاستحسن أعزل به أي إعجاب وتكلم وقال لي أما علمت يا عائشة إن كذا حصل لستدل العلماء على ذلك بجواز القياسة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فهذا تقرير بالاستحسان وهناك تقرير بالسكوت وهو أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بحضرته بمجلسه كما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأنفاج صلى الله عليه ثم فجاء وجد احد الانصار قام فصلى ركعتين فقال له الم تصلي معنا ايش ايش للصلي هذا الم تصلي معنا فقال اصلي ركعتي الفجر استعجلت عنهما بالصلاة يعني اتى متاخرا فصلى الثلاث رني يصلي ركعتين فجر من السنه فصلاههما بعدين فعلمت سكت سكت ليس صلاه كنا اقله بالسكوت اذا هناك قول قال العلماء أن الذي يصلي إلى القطاع بفجر قبلها يوصل لهم بعدها؟ إذا ماذا إقرار بالسكوت بالاستحسان؟ هذا بالسكوت، إذا التقرير قسمين بالسكوت والاستحسان؟ قالها وإقراره صحي بالشريعة إذا احنا قلنا إيه؟ نضيف إن احنا نقول تقسيمها إن هي قملة بل... بالاستحسان أو بالسكوت على القول الصادع من أحد هو قول صاحب الشريعة خلاص طمأ قاله بإذ إذا قول صاحب الشريعة يبقى جائز ده في الأقوال طب الأفعال تختلف لا الإقرار على الفعل كفعله يعني كفعل صاحب الشريعة ما خلاص الإقرار في قوله على الفعل طمأ أقاله الشارع فكل دوت إذا كان الإقرار في مجلسه وبحضرته وبعلمه فإذا كان قائل في غير مجلسه لم يره عليه صلى الله عليه وسلم يقول وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه سبب؟ احنا ذكرنا قال وإقراره على الفعل كفعله ايه مثلا إقرار على الفعل كأكل الضب على مائلته صلى الله عليه وسلم هو ما أكله لكنه أقر من أكله أمامه لو قال لديه مجلسي فقد الله عنه طيب ما فعل في وقته وقال رقية بالتابحة لهذه في غير مجلسي خلاص قال وما أدرات أنها رقية لأبيت هذا في غير هذا سنقول إذا المصنف قال الذي في غير مجلسي ثم علم به فالذي يقول أحسنا فيه هذا في الرقية ف... وأقر به ولم ينكره فهذا إيه فهذا كالأول نحن نضيف نقول ما فعل في غير مجلسه ينقسم إلى قسمين ما كان تحت إمرته وما لم يكن تحت إمرته ما ليس تحت إمرته كالعهد المكي فإن لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره فإن سكوته وعنه ليس إقرارا ليس في عهد المبكي في أثناء فإن سكت نفسنا عن شيء ولم يصبح بإنكاره فإن ذلك السكوت لا يعتد إقرارا ليس تحت في يعني كل الكلام الآن في الذي تحت هو في المدني هو فيما فعل في غير مجلسه في المدني نقول الذي في غير مجلسه في العهد المدني تحت إمعاته لا يخلو من قسمين إما أن يعلم به نبي صلى الله عليه وسلم وإما الا يعلم به ماشي فإن علم به ثم لم ينكره ها فالرقيا فهو إقرار منه له كأنه فوعي بحضرته انفعل تحت انراته لذبك انراته بالمدينة من غير علمه فنصد إذن علمه أصلا مش علمه وأقره أو علمه وأنكره لأحرام لا لم يعلمه أصلا ها نفصل. قلنا إن لم يكن منتشرا بين الصحارة فليس إقرار هذا يعني فعل واحد شخص يفعل هذا ليس إقرار طب إن كان منتشرا فعله الصحابة وانتشرا بينهم ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا فعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه من بعض المؤمنين ولو لم يعلموا ولم ينزل وحي بإنكاره إن كان ظاهرة منتشرة فإنه يعتبر إقرارا من مين من الله عز وجل والإقرار من الله أولى من الإقرار بالنبي وتدل القائلون بذلك في قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فتدل بإقرار من؟ بإقرار الله عز وجل نهى وكان حراما بين المؤمنين ولولا معنهم النبي فلأنقره الشرع والشرع الأنقر المؤمنين أفعالا كثيرة كي يغيروا منها. فدل على الجواز إذن الاقرار في غير نزل النبي ينقسم الى قسمين ما كان تحت إمرته وما لم يكن تحت إمرته ما لم يكن تحت إمرته كما كان في مكة فإن سقوته عنه ليس إقرارا ما, ما كان تحت إمرته في المدينة فإنه لا يخلو من حالين إما أن يعلم به ويقره فهو إقرار ولا, ولا إشكال وإما أن يعلم به ولا يقره وكان منتشرا بين المؤمنين فلم ينكره الوحي فهذا يدل على أنه إخلاوه من الوحي من الله تعالى لقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل هذا نقول أنهينا بجل أفعال هذا وصل الله وسلم مبارك سين محمد وآله وصحبه أجمعين لو سمت أسئلة لننظر فيها والله أعلم فضل أخي في الأدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفك كيف حالك يا ابو جهاد في فويس في صوت ثاني ابو جهاد تبعي عم ينتظر انه تعلى عند جهازه في مو فويس بس اوكي طيب في حد عنده سؤال يا الله ابو جهاد بعثت لك على الخاص انه هذه الشغله بنتك مش موجود اخي عم بفضل اخوي ابو جهاد المايك معك اذا في حد كمان عنده اسئله ممكن يرفع ايده تفضل اخي ابو جهاد مايك معك ايوه يا جماعه والله الناس دي انا كنت بلمس عشان حاجه مزيانه ااا وافهم نفسي في المستعان طيب ااا في اي اسئله عشان اخواني كده ما فيش اسئله زي يعني والله المستعان لا في أي أسئلة إن شاء الله حاول أدرسي إن شاء الله الأخ أي أخي فيدي رقم سبع مرة الموضوع طيب لو نسأل الشيخ إن شاء الله سرنت لو يجيب عن هذا السؤال هاي يا أخواني عن هذا الخلاص يا سبلك كل ما يك إن شاء الله و السلام عليكم الله معكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بوز طبعا في بوز طيب اول شيء اذا في اسئله في داخل الموضوع عشان احنا بنسجل الان مش عاوزين الموضوع تتشعر بين مبارح ان شاء الله وبعد ساعه ينهى الموضوع فاذا في اسئله داخل الموضوع ان شاء الله في سبعه طيب ما في الظهر الاخوه كلهم فاهمين يا شيخ فاتفضل مايك معك يا شيخ الفاضل أجزك الله ما هو مقابل النص؟ ما هو مقابل النص؟ الظاهر ما هو مأوى؟ ما هو مأوى؟ جمال الاتجاه لا ليس هو الظاهر هو الظاهر بالدليل أو هو ما دل الدليل على ترجيح أحد معنييه الظاهر قلنا هذا الظاهر له معنيين اذا استدل له إذا استدل على احدهما بدليل يسمى ايه مؤولا يسمى مؤولا المبين في بقريرة المبين بقريرة أين العظم؟ طيب عدخ المبين إيه؟ مقابل المبين إيه؟ المجمن طيب المقيد للصفة أو المستخنة من المجمن أم من المبين؟ للمجمل. ليه لهم من الخاص وكل الخاص من المجمل والعام كل الخاص من المبين المستثنى أو المقابل الصفر هذا مبين مش مجمل هذا مبين كل الخاص من المبين وكل العام من المجمل انت قلتك هذا قد أفلح المؤمنون المؤمنون هذا مُجمل أم مُبَيَّن؟ خلاص لأنه عام، لأنه عام، ماشي؟ فضل أخي لو عندك أخي أحمد لو عندك سؤال أشوف يعني وسنأذهب لصدى الأخي أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهدون الدرس الآن إن شاء الله و... ونأخذ السؤال أحمد في حالة موضوع البنس لكم على حضوركم ونفع الله بكم أنا سمعت الدرس من أول ولكن إن شاء الله كان من فترة يعني فلعلنا إن شاء الله نرفع على الموقع إليه يعني من الدرس. إن كان مجرد إن شاء الله نستمع اللي يعني من كم كم شاء الله, الله فيكم من ونفع الله بكم شكرا